اهو عليك السلام هلا عليك البلا يوم اخد وداعني الوداد عليك السلام عليك يوم لا على الحطام يا سارق العافية من قلبي المبتلي يا سارق العافية من قلبي المبتلي الله يوم المواصل هوانا بين برد سلام صدري من أهم أجرك المبارك خلي وما هو حرام الوصل الصد والله حرام ما هو يجوز الجفا يا سندس المخملي ما هو يجوز الجفا ده سلمك يا لي يقولون ما ولي لان صدري غدا من جاجر وسهام خلوه يجرح وحب القلب لا لولي خلوه يجرح وحب ال داخلي ويغلي وما كان جامل وأقول انا بخير وتمام وأنا صارع من ظروف الجفا مفتلي والله لا صارع من ظروف الجفا مفتلي كل ما أفكر أنا ما حب الكلام اللي يجي في الختام لكن أحبه هذا جاء منك لو علي لكن أحبه إذا جاء منك علي ما هو عليك السلام ألا عليك الملام يوم أنت وادعني وتاتي تسلم علي لا تنفي تنفاس هجرك فضلوا على الحطام يا سارق العافية من قلبي المبتلي يا سارق العافية من قلبي المبتلي وصل الصد والله حرام ما هو يجوز الجفا يا سندس المخملي ما هو يجوز الجفا يا سندس المخيل يقولونه تجح أزعم مثل الحمام واطلق جروح معه والحزن ما لهولي لأن صدري غدا من الجاج روح خلوه يجرح وحب القلب لا لهولي اللوه يجرح وحب القلب لا لوصفين اللي تهجم علي نزبه من خوال وعمام ما كان شوقي ينجب داخل ويغلي وما كان جامل وأقول أنا بخير وتمام وأنا صارع من ظروف الجفا مقتلي والله لا صارع من ظروف الجفا مقتلي انا ما احب الكلام اللي يجي في الختام لكن احبه اذا جاء منك لو